وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ خَافُونَ يَوْمًا سَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا اعمالهم كثراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ام حتى اذا جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجذه شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب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 لَمْ تَرَ أن اللهَّهَا يُزج سَحابَ سَُّ يُأَلِّفُ بَينَهُ سُمَّ يَجَعَُهُ رُكَامًا فَتَرَودَقَ يَخجُ مِنْ خلِلَالِ وَيونَزّلُ مِنَ س سَمَاءٍ مِّن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرْدٍ فَيُصِيبُ بِهِ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن اد سَم بَقِهِ يَذهَابُ بِالأَبَصَار يُقَِّم اللهَّهُ اللَلَ وََّهار إِ فيِي ذَلِكَ ل عبََ تَّئُ لِأَبَصَار واللَّهُ خَلَقَ كَُّدَ أََّةٍ مِ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 كِنَّ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَاهُمْ وَلَا يُبَدِّلُنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بي شيئا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 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حكيم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 ثم فاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا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 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُوا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 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا أَلَّا يَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَضَ يَعَلَمُ مَا أَ تُم عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرجَعونَ إلَيْهِ فَيونَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُ وَلَّهُ بِكُلِّ شَيِْ عَم بِسمْمِ اللَّهِ الرَّحْمَان الرَّرحِيم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 ساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوه نالك ثبورا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 لَهُم فيِيهَا مَا يَشَأُونَ خَالدينين كََ على رَّكَ وَعدَم مسْؤُول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 خذَ مِ دُونكَ مِن أَل أَلَكِ متعتَهُم وَكِ تتَهُم وَآبَ أَهُم حََسُذِكْرَ وَكَانوا قَومَ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 للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظَّالِمُ على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا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 ذَلِكَ لِنُثَّتَ بِيفُ آادَك وَرَتَّنهُ تَرتلا وَلَا يَأتَُكَ بِمَثَلٍ إِلا جِ النكَ بِالحَِّ وَأَحسَنَ تفسيرا